السوق للاعتكاف قال ربنا جل جلاله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وقال ربنا سبحانه وتعالى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنطهر بيتيا للطائفين والعاكفين والركع السجود الاعتكاف هو المكس في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل الاعتكاف هو الانقطاع العزلة الحقيقية المشروعة في دين الإسلام الاعتكاف أن تجعل لنفسك في المسجد خباءا تدخل فيه فتخرج أوقات الصلاة تصلي مع الناس وبقيت الوقت في الخباء مع مصحفك وصلاتك ودعائك انت عن الناس البعد عن الخلطة فضول المخالطة من سموم القلب الضارجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة بيخرج لغر حراء وبعد البعثة كان بيخرج لبطن نخلة ليصلي وحده وكان يأخذ أصحابه, أصحابه في دار الأرقم خلوات شرع الاعتكاف في المدينة الاعتكاف في المسجد أن يدخل في خيمة لا يرى أحدا ولا يراه أحد لا يتعامل مع أحد ولا يكلم أحدا استمع لجنة الخلوة الوجب العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين من ولدي إسماعيل ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقبات من ولدي إسماعيل سبحان الله العظيم اعمل لنفسك الخلوة دي ما عصد الفجر لحد الشروق ومن بعد العصر لحد المغرب كل يوم غلوة اعتكاف في المسجد ينفع كده اه ينفع ينفع